اتفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فجعلنا لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب فضل, باب فضل من مات له اولاد صغار يعني باب الفضل الذي يعطى اياه من مات له اولاد صغار يعني فاحتسب الاجر من الله عز وجل وصبر ثم ذكر فيه حديث انس وابي هريرة وابي سعيد وكلها تدل على فضل ذلك ان الانسان اذا مات له اولاد صغار لم يبلغوا الحنس يعني لم يبلغ فإنه يكون له ستر من النار فانهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته اياهم لان هؤلاء الاولاد الصغار هم محل الرحمه فالاولاد اذا كبروا استقلوا بانفسهم ولم يكن لوالدهم ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار فإذا كان له أولاد الصغار وماتوا واحتسب العجر من الله إذا وهم ثلاثة فإنهم يكونون له سطرا من النار فلا تمس النار إلا تحلة القسم ينيج بتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم النجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثي وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء حتى اتى إليهن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فعلمهن مما علمه الله وأخبرهن انه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا لا تمسه النار إلا تحية القصر إلا تحلك القسم فقالت امرأة وثنين قال وثنين وعلى هذا فيكون هذا من فضل الله أيضا أنه إذا آمنت الإنسان اثنان من الولد ذكور أو اناث ثم صبر واحتسب كان له كان ذلك له حجابا من النار اللهم صل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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم واظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أسرع السير حتى أجاز الوادي قال المالب رحمه الله في كتابه على الصالحين باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والخوفي من ان يصيب الانسان ما اصابه ثم ذكر حديث ابن عمر في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود وتمود هم قوم صالح الذين ارسلهم الله ارسل الله اليهم صالحا عليه الصلاه والسلام فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ثم اخذتهم الصيحه والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وكان الله تعالى قد اعطاهم قدره وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول وأصبحوا أمة قوية ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم ما أصابه ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم لأن هذا وقوع في معصيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا رجلا يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا حين مروره بذلك بسلك الأماكن فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليه لأنه ربما ما أصابه ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواديهم قنع رأسه يعني خفضه واجاء أسرع السيف حتى تجاوز الوالد وبه نعرف خطا هؤلاء الجفاه الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه ويبقون فيها اياما ينظرون آثارهم القديم، فإن ذلك معصية للرسول عليه الصلاه والسلام ومخالفه لهديه وسنته فانه عليه الصلاه والسلام لما مر بهذا بهذه الديار اسرع وقنا راسه عليه الصلاه والسلام وحتى جاوز الوادي وحذر من ان يسكن الانسان في مساكن الذين ظلموا انفسهم والذين اهلكهم الله في هذه الأرض خوفا أن يصيب الإنسان ما اصابهم من عذاب الله اما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب واما بعقوبه يعاقب بها وإن, وان لم يكفر وهو اذا لقي الله عز وجل يوم القيامه فالله تعالى بصير بالعباد اللهم وكفره نعم لا لان فرعون وقومه لم يهلكوا في ديارهم أبليكم البحر قال رحمه الله تعالى كتابها جاب السفر جاب السحب الخروج يوم الخميس والسحباب هي أول النهار عن شعب ابن آلس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غيوة تجوك يوم الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس مستفق عليه وفي رواية الصحيحين، الصحيحة لَقَلْ كان كَانَ الله اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُدُ إِلَّا فِي يَوْمِ الله تعالى ختاب السفر السفر هو مفارقة الوطن أن يخرج الإنسان من وطنه إلى بلد آخر أو إلى الدرية. وسمي سفرا لانه ميت من الإصفاق وهو البروث والظهور كما يقال أسفر الصبح اذا برد ورهر وقيل المعنى سمي السفر سفرا لانه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح أخلاق الرجال كم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته الا اذا سافرت معه عرفت اخلاقه و سيرته وعرفت عرفت على نفسه الى غير ذلك حتى كان امير المؤمنين عمر اذا دك احد شخصا عنده قال له هل سافرت معه هل ااملته ان قال نعم قبل تفسير والا قال لا علم لك به ثم إن السفر ينبغي الإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأوصف وأنسل من ذلك أن يكون في آخر السفور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر فارق يخرج يوم الخميس وربما خرج في غير الخميس فقد خرج صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم في آخر سفره سافرها في حج هو حجر الوداع خرج يوم السبت لكن قلما كان يخرج اذا سافر ولا في يوم في الغد الا في يوم الخميس والحكم من ذلك والله اعلم انه يوم ترتب فيه الاعمال وتعرض على الله عز وجل فكان يحب عليه الصلاه والسلام ان يعرض عليه عمل ان يعرب على الله عمله في الغدو في ابتداء الغدو في ذلك اليوم وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يخرج من اول النهار بما في ذلك من استقبال النهار لانه ربما يفاجئ الانسان في سفره أشياء في الليل وهو قط تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منها وهذا في الأسفال التي كانت في عهد رسول صلى الله عليه وآله وسلم على الرواح وعلى الارجل أما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم اختيار إنسان سواء سافروا في أول النهار أو في آخره ثم ان السفر في وقت الحاضر قد لا يكون اختيار إنسان كما ينبغي يكون متبطا بالسيارات، بالسائرات ولا يكون مواعيدها مناسبة على كل حال إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل وإنما تيسر له ذلك فالآن واسع واسم الحمد لله ثم ذكر هديث صفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال اللهم بارك لأمة في غفورها أي في أول أول نهام فدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله فيه في أول النهام ومفه لأن أول النهار مستقبل العمل فإن النهار كما قال الله تعالى معاش واجعلنا الليلة مباسة واجعلنا النهار معاش فاذا استقلوا الإنسان من أوله صار في دار التبار وهذا شيء مشاه أن الإنسان إذا عمل من اول النهار يجد في عمله بركة، لكن مع الأسف أن اكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقرون إلا في الظهر، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه البركة، وقد قال عامة أمير النهار أوله، يعني أن النه أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل. وكان صخص تاجرا وكان يبعث في تجارته في أول النهار فأسرى وكثر ماله من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بكورها الله اللهم أمه من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 وعن أبي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإثناج حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربع وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلبتنا عشر ألفا من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن قال المؤلف رحمه الله في كتاب الرياض الصالحين باب استخدامه وفقة وتأمير أحدهم هذا الباب تضمن مسألتين المسألة مثل الأولى أنه ينبغي الإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وأن لا يسافر وحده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما ساراته بليل قط وحده يعني ما ناه أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر لأنه ربما يصاب بمرض أو باغناء أو يتسلط عليه أحد، أو غير ذلك من المحذورات، فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك. وهذا في التي التي تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون في الخطوط الآن عندنا الخطوط العامرة التي لا تكاد لا يكاد يمضي دقيقة واحدة إلا وقد مر بك سيارة. فهذا وإن كان الانسان في سيارته وحده فليس من هذا الباب يعني ليس من السفر وحده لأن الخطوط الان العامره كما بين القصيم والرياض والرياض ومكه ومع ذلك هذه الخطوط عامره كانما تمشي في وسط البلد لا تفقد السيارة دائما والسيارات هذه راح وهذا جائع فلا يدخل في النهي ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن ان الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب يعني الراكب وحده الذي يسافر وحده شيطان والذي يسافر وليس معه الا واحد شيطانان والثلاثه ركب يعني ليس من الشياطين بل هو ركب مستقل وهذا ايضا يدل على الحذر والتحذير من سفر الوحده وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآث ثم ذكر حديث سعيد وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاه والسلام أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمر أحدهم يعني يؤمر واحدا منهم يتولى تدبيرهم يقول ننزل نمشي نتغدى نتعشى وما أشبه ذلك لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمره فوضى فوضى من, من يدبر الأمر من يدبر أمرهم ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا سراك لا بد من الأمير يتولى امرهم وظهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجب طاعته فيما يتعلق بمصالح في السفر فلا يحصل لأنه أمير أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصة بالانسان هذا لا تلزم طاعته لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل اميرا فيه تجب طاعته إلا أنه لا يعي ذلك أن هذا الأمير يستبد بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى فاعق عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها التي فيها جانب المصلحة، ولا سدّد برايه أما الأمور الواضحه فلا حاجة المشورة فيها، وأما الأمور التي تشكل أو تتردد فيه يتساوى فيها جانب المصلحة والمفسدة فلا بد من من الفقاء والله واللهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب أدى السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستهبى الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الارداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك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 وعن ابي قتاده رضي <تصفيق> الله عنه في هذا الباب ادابا كثيره تتعلق بالسفر والرواح وذلك ان المسافر اذا سافر على راحله بهيمه من ابل او شمر او بغال او خيل فان عليه ان يراعي مصلحتها لانه مسؤول عنه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان راكبا على ناقته وكان قد خنق لها زمامها فإذا أتى حبلا من الحبال يعني مرتفعه من المرتفعات ارخى لها قليلا حتى تصار فمن الاداب أن الإنسان إذا سافر في أيام القصر فإنه ينبغي أن في السير يعني لا يسير سير حديثا يعطي الإبل حقها من الرعي لانه إذا كان يمشي على الهوين امكن أمكن للإبل أن ترعى فإذا كانت الأرض معشبة وخصبا وانت على إبل فلا تسرع في السير دع الإبل ترهمين ويسار ترعى بمهل لأجل أن ننال حظها, حظها من الخصو أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جدبا فإنك فإن المطلوب أن تسرع لتبادر نقي الإبل نقيها يعني مخفا لأنك إذا امهلت في السير والأرض جد لا ترعى طالق منتك السفر فذهب مفتوح فإذا أسرعت فإن فإنك تصل إلى البلد التي فيها الأعلاف وفيها ما الدواء وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعايه لبني آدم وللبهار حيث أرشد عليه الصلاة والسلام المسافرين إلى هذا الأرشد في الخص كان في السير في الجد أسر في السين كذلك أمر أننا إذا عرصنا في الليل يعني نزلنا ليلا لنستريف ولنا فإننا لا ننام في الطريق يعني في الجادل لأنها طرق البهاء الناس ستطيقون هذا الطريق وربما يأتي إنسان غافلا فيطع هذا النائم في الطريق وكذلك أيضا هي مأوى الهوام الهوام تأتي حول الطرق لاجل اذا سقط من أحد شيئا من الطعم اكلته ولهذا يكثر وجود الهوام في في الطرقات فلهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام الا ننام في الطرقات بل نرتفع عنه حتى لا نهجه السائرين على الطريق وحتى لا حتى لا نتعرض لادى الهوام ومثل ذلك بل من باب أولى طرق السيارات اليوم الخطوط فإن الانسان يبتعد عنها لانه ربما ياتي سائق ينعس لو لحظه ثم تفتر السياره على هؤلاء النائمين قريبا من الخط وتحصل كارثه فابعد عن الخطوط لا تنم حولها لان لا تقع في الخطر وهذا من ارشاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عرس في أول الليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرى، نصب ذراعه واتكأ عليه، لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم، يعطيها الحظ من النوم، ولهذا كان في اقامه عليه الصلاة والسلام وفي بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل في ذلك إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن أما إذا كان قبل الفجر فكان ينصب ذراعه عليه الصلاة والسلام وينام على يده لأن لا في النوم فتفوت صلاة الفجر صلوات الله والسلام عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يعطي نفسه حظها من راحة ولا ينسى عبادة ربه ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم في آخر الليل لا لا ينام نومه المطمئن بل نومه الإنسان المستوفز الذي لا يستغرق في النوم لئلا تفوت أوصاة الفجر وفي هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم المنبئ الساعه تنبهه من أجل أن لا تفوتوا في الصلاة فإن رقص الرسول عليه الصلاة والسلام راعا ونصه إياه يعني ذلك لأجل أن ينتبه فكذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبهه تنبهه للصلاة فهذه من أداب السفر التي دل عليها خير البشر صلوات الله وسلامه عليه والله مهتم صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطواب الليل رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحمضلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذعيل قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه الذهائم المعجمه فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود صحيح وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال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 فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما الله صلى الله عليه وسلم جرجر ودرفت عينا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وزفره فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجافة من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتجئبه رواه أبو داود فرواية البرقاني وعن أنت رضي الله عنه قال كنا إلا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل بحال ضواه أبو داود بإثناد, بإثناد على شرط مسلم وقو وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أننا مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب هذه الحديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين منها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أرشد أمته إلى أن يصيروا في الليل وأخبر أن الأرض كطوى أي تطوى للمسافر إذا سافر في الليل يعني أنه يقطع في الدلجة في الليل ما لا يقطعه في النهار وذلك لأن الليل وقت براء فهو أنشط للرواح وأسعى في سيرها ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأنه, بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل ومن الآداب أيضا أنه ينبغي للجماعة لا تفرقوا إذا نزلوا منزلا فإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأولية والشعال فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما ذلك من الشيطان يعني تفرقوا. ثم فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا جميعا لأن ذلك أقوى لهم واحفظ ولو تسلط عليهم عدن في هذه الليلة وكانوا جميعا امكنهم مدافعا لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالرفق بالبهاء وأنه يجب على الإنسان أن نعاملها معاملة حسنة فلا يكلفها ما لا ولا يقصر عليها في أكل وشرب ومن ذلك أيضا من الاداب انه ان الانسان يركب الراحله وحده وله أن يردف غيره لكن بشرط أن ان تكون الراحله مطيقه للاركاب فان لم تكن مطيقه لضعفها او نحو ذلك فإنه لا يحل له ان يكلفها ما لا تطيق لان هذه البهائم تتعب كما يتعب الانسان هي مكونه من ما قوى منه الانسان من لحم وعظم ودم فإذا كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا أو إذا حمل عملا يتعبه فكذلك هذه البهاء ولهذا امرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقي الله تعالى فيها وألا لا نقصر في حقها ثم ذكر حليل بن حنظليه أن رسول عليه الصلاة والسلام كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائش يعني هدف يعني مثل زع كان يركزها عليه الصلاة والسلام ويطلع حاجته وليها فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل راى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يجرجل بجيرانه خافضا رقبته وعيناه تذرفان الجمل يشكو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رب هذا الجمل من لهذا الجمل؟ فجاء رجل من أصار فقال هذا لي يا رسول الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو إليه صاحب بأنه يجيح ويحمله ما لا يطيح وأمره أن يتقي الله تعالى فيه وهذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم العجم تشكو إليه إذا راته عليه الصلاة والسلام لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته لأن لا يكذبه الناس لأن الناس لو جاء إليهم رجل وقال أنا رسول الله إليكم بدون آية ما صدقوه لكن الله تعالى يعطي رسله آيات تدل على أنهم صادقون وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكر من كثير رحمه الله في, في البداية عن النهاية وغيره أيضا أنه ما من ايه لنبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها إما له هو شخصيا وإما لأسفاق وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الوحي القرآن ولهذا قال وإنما الذي وجيته وحي حول الله إليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه لان هذا الوحي باق الى يومنا هذا والناس كلما قراوهم ازدادوا ايمانا بالله ورسوله فيما فيه من الآيات العظيمة الدالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا والله ما سبحان الله لا حول ولا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 قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى الرفيق يعني في السفر والرفق وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة احاديث منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فجعل يتفت يمينا وشمالا وكأنه يبدي حاجزة للناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فلعجبه على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فلعجبه على من لا زاد له وذكر اصنافا من الماء فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده وهكذا ايضا حديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثه على البعين الواحد حتى يكون الناس كلهم سواء وكذلك حديث الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في اقرايات القوم في السفر يزجي الضعيف يسوق ويدعو له كما ثبت ذلك عنه أيضا في صحيح مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحق وكان جابر على جمل قد اعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعاه فصار يمشي كما تمشي الذكاء بل كان يتقدم عليه. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسن إليهم قادر لحاجتهم معيناً لهم فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا ركب دابه للسفر قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطبعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكادة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وَإِذَا رَجْعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنْ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ رواه مسلم صلى قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب السفر باب ما يقول إذا ركب داب بتهون السفر هكذا قيد المؤلف رحمه الله الحكم بما إذا ركب للسفر، وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة، فإنه يقول ما ذكره الله عز وجل، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجا في سفر قال كذا وكذا. وذكر قبل ذلك الايه وهي قومه تعالى وجعل لكم من الفل والانعام ما تركبون لتستووا على ظهورك ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مكرمين وانا الى ربنا لمنقلبون جعل لكم يعني صير لكم من الفلك يعني السفن والسفن ثلاثة أنواع سفن بحرية وسفن برية وسفن جوية أما السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح عليه الصلاه والسلام هنا الله إليه أن يصنع الفلك بأعين واحنا ثم قال ولقد تركناها أعيات أخرى ولقد تركناها آية فهل من مدته وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات وأما السفن الجوية فهي ايضا بعد ذلك وهي الطائرات وكنها داخلة في قوله وجعل لكم من الفلك فإنها فلك لأنها تجمع ما, ما شاء الله من الخلق وقوله تعالى والأنعام يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الانسان ما لم تجر العادة بركوبه كما لو ركب البقر فمنهم من قال انه جائز ما لم يشق عليه ومن قال ومنهم من قال انه لا يجوز لانها لم تخلق لهذا والصحيح أنه جائز وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجد العارف بركوبه لكن بشرط أن لا يشق عليه فان شق عليها فهو ممنوع. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره اللام إما للتعليل أو للعاقبة يعني أنه جعل لنا ما نركب لأن لنستقر على الظهور فلم يجعله صعباً نذرا لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر بل هو يستقر على ظهره وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الدلول وما أشبه ذلك ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من العام ومما علمكم من الفلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا كان الذي يتبادر أن يقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا ولكنه أمر أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا لماذا؟ لأن سبحان تدل على التنزيه يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والانعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته في فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلق جل وعلا فكان التسبيح في هذا المقام أنسك مع أنه جاءت السنه بانه يحمد الله لكننا نتكلم عن هذه الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين له لولا أن الله سخر أي دل له كما قال تعالى في اخرى أخرى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أرأيتم لو كانت هذه البعيد الكبيرة الجسم القوية النشيطه لو لم تسخر هل نقدرها هل نقدر عليها الجواب لا لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نقدر, نقدر عليه لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه حتى إن الصبي الصغير ياخذ بزمام الناقة ويقودها حيث شاء هذا المسخير الله عز وجل وتذليله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لم نقلبون الجملة هذه جملة عظيمة كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الدلو أو الفلك كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات وحملته الناس على أناقمه فيتذكر يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون جل وعلا فالمنقلب إلى الله والله تعالى يقول في الكتاب العزيز يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا كادح إلى ربك مقل لربك كادح إليك يعني سيكون مآلك ومآل كدحك وكدك وعملك إلى الله عز وجل كادح إلى ربك أي عامل وراجع إلى ربك فملاقيه كل نساب ولاق الله ولكن على أي شيء نلاق الله عز هذا هو الشان الشان باي شيء تنقلب إلى الله وعلى أي شيء تنقلب إلى الله يعني الانسان يعني لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت ربما إنه يحب أن يطيل الله عمره وأن يموت في بلد مقدس كما اختار ذلك موسى عليه الصلاة والسلام لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله أن يتوفانا واياكم على الإيمان والتوحيد هذا هو المهم المهم على أي شيء تموت أيها الإنسان وإن فإن نت على خير فانه لا فرق بين أن تموت في بلد أو في بلد اخرى أو في بلاد مقدس او في بلد غير مقدس ولا في الشارع الفلاني ولا في اليوم الفلاني ولا في, ال... في الوقت الفلاني ليل او المهم أن تموت على خير وان الى ربنا لمنقلبون فينبغي الان إذا اذا ركبت سيارته او الطياره ان يقول هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عمر يكبر ثلاثاً ويقول سبحان لا لن يسخر لنا هذا وما كنا له مفرنين وإنا إلى ربنا لم يقلبون. ثم يذكر بقيه الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتأمل في هذا الحديث كلمه تدل على إحاطة الله عز وجل في كل شيء يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة للأهل الصاحب في السفر أن تصحبني في سفري ليسره عليه سهله عليه وأنت الخليفة في الأهل أي خليفة في أهل من بعد تحوطهم برعايتك وعنايتك فوجلوا على مع الإنسان في سفره وخليفته في أهله لأنه جلوا على بكل شيء محيط والله مفيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من معتاء السفر وكآبة المنقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم وعن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال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 إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري فراه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن نحن في الأدنية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان آهلته في السفر وسبق لنا شرف الآيات الكريمه أن الله تعالى قال لتسموا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون كذلك أيضا يتعود الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال ويتعوذ أيضا من دعوة المظلوم ويصل الله المغفرة والرحمة ويحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذكرته بلفظه فهذا هو الأحسن والأفضل وإن فقل ما تيسر وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وفي حديث علمنا ابي طالب رضي الله عنه بيان الساعة مغفرة الله ورحمته وانه عز وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال لأ الله أشد فرحا في عبد عبده من أحدكم في راحلته. وذكر الحديث وهو أنه رجل مسافر أضل راحلته وفقدها فطلبها فلن يجدها وعليها طعامه وشرابه فايس منها ومن الحياة ونام تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كالف إذا براحلته قد تعلقت بالشجرة فأخذ زمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شدة الفرح فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده فعليك يا أخي المسلم أن تتوب إلى الله وترجع وتحسي ذنوبك وتستغفر وتعلم منك إذا ما استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يغفر لك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم نسأل الله يقول لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تكبير المسافر إلى صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن جابر رضي الله عنه قال كنا اذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنى يا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوهو أبو داود بإسناد صحيح. قال الباب عقده مؤلف النووي رحمه الله في الصالحين تحت آداب السفر وما يقال فيه. فمن ذلك أنه من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل. وكذلك الطائرة إلى صعدة فإنه يكبر يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثا وإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثا ووجه ذلك أن الإنسان إذا على فإنه يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر يعني يرد نفسه ولا الاستصغار امامه كبرياء الله عز وجل فيقول الله اكبر يعني لو علوت انت ايتها النفس فان فوقك من هو اعلى منك وهو الله جل وعلا فيقول الله اكبر اما اذا نزل فالنزول سفول و وذل وتطامون وذل فيقول سبحان الله يعني انزه الله سبحانه وتعالى عن السفول وعن, وعن النزول لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء و و وإن كان جل وعلا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الاخر هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فالمهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أفضل وإذا نزلت واديا تقول سبحان الله كذلك الطائرة عند ارتفاعها تسبح عند نزولها في المطار تسبع لأنه لا فرق بين النزول في الهواء, في الهواء والنزول منه أو على الأرض والله موفق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 وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب متفق عليه وقد أنه ينبغي للمسافر إذا على أن يكبر وإذا هبط ونزل أن الحكمة في ذلك ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل هذا يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول أن لا يجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفعا بالغة كما في حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فكانوا يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا عليه عنهم وعليه لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو الله عز وجل لا يحتاج. لا يحتاج أن تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميل والتكبير لان الله تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا مع انه فوق, فوق سماوات لكنه محيط بكل شيء جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخرذله في كف احد فكل السماوات والارض لا تنسب إلى الله عز وجل فهو جل وعلا محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من شدة جرابته في الخير قال لا أقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت يعني قال يريد أن يصوم كل النهار ويقوم كل الليل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه وقال انت الذي قلت هذا لا أصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت قال نعم يا رسول الله قال إنك لا تطيق ذلك ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وأن يقوم وينام فقال اني اطيق أكثر من ذلك فما زال به حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له صم يوما وافطر يوما قال فاني اطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من هذا هذا صوم داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما ليتقوى بيوم... ليتقوى بيوم الفطر على يوم الصيام فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك شق أن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار يصوم خمسة عشر يوما سرجا ويفطر خمسة عشر يوما سردا، لأنه عجز أن يصوم يوما ويفطر يوما أما في القيام فقال له أعلى ما يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام ثلث الليل قسمه ذات اقسام ينام النصف ويقوم الثلث وينام الثلث وقال لا أفضل من ذلك فالحاصل لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه في العبادة متى تسهلت فليحمد الله بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد يتوضا بالنسبة ويترك الساخن يعذب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم نعم لك ما عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليه فلك أجر أما أن تعجل عن السهل إلى الصعب غلبا للأجر فهذا ليس بصواب متى تسهل الأمر فافعل كذلك بعض الناس مثلاً لو قالنا أبمشي على رجلي إلى الحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة قلنا هذا خطأ إذا سهل الله لك العبادة فافعل أو قال سنبقر على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي، لأن القراءه على نور ضعيف أصعب يقول هذا غلط أيضا كلما سهلت العباده العبادة فافعل ما تيسر ولكن لا في قصر أما إذا, عاد إذا لم يمكن إلا, إلا ما أتعب فهذا الأمر إلى الله ومتى تعبت في العبادة فلك أجر والله مرحبا قال رحمه الله تعالى بعد التعداد الضوار في السفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ودعوة الوزر وقال حديث الحسن: قليت في رواية ابي داود على ولده باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره عن أبي موسى الأشعره رضي الله عنه غيره باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره عن أبي موسى الأشعره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم والله أبو داود والنسائي بإثناظ صحيح رحمه صحيح بإثناظ رحمة الله قال المؤلف النووي رحمه الله في إستاذ بياب الصالحين بإثناظ دعاء المساكل المسافر هو الذي فارق وطنه فانه يكون مسافرا حتى يرجع اليه ودعوه المسافر دعوه محتاج في الغالب والانسان اذا ودعا ربه اوشك ان يستجاب له لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوه المضطر ويجيب دعوه المحتاج اكثر مما يستجيب دعاء غيرهما ثم يدعى الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا تكتفيهم دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد اما دعوه المظلوم فمعناها انه اذا ظلمك احد فاخذ مالك او جحد مالك عنده او اعتدى عليك بضرب او اعتدى عليك بغيبه يسبك بالمجازر فهذا قول فاذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءه حتى لو كان كافرا وظلمك فانه اذا دعا الله عليك استجاب الله دعاء يعني لو مثل عندك عامل كافر وظلمك ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاء لا حب للكافر ولا حب للعدل لأن الله حكم عدل والمظلوم لا بد أن يصف له من أضراده ولهذا لما النبي صلى الله عليه, عليه وسلم معارم إلى اليمن قال له تق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله الحجاب فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دع على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل أما إن تجاوز فيكون فإنه يكون معتبيا فلا يستجاب له هذا واحده ثاني الثاني دعوة المساق إذا دع الله عز وجل أن يستجاب سفر وأن يعينه عليه أو دعوة من الدعوات فإن الله تعالى يستجب له ولهذا ينبغي الإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر وإذا كان السفر سفر قاعة كسفر العمرة والحج، فانه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء الثالث دعوة الوالي في بعض ألفاظ الحديث على ولده وفي بعض ألفاظها مطلق الوالد يعني سواء لولده أو عليه وهذا هو الأصح دعوة الوالد لولده أو عليه مستجاب أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده على الشفقة والرحمة والراحم يرحمه الله عز وجل وأما عليه فإنه لن يدعو الوالد على ولده إلا باستحقاه إلا أنه مستحق فإذا جاء عليه وهو مسحب الدعوه تجاب الله دعوته هذه ثلاث دعوات مستجابات دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد سواء, سواء كانت سواء كان الام ثم ذكر مالك الحديث ما يسن للانسان اذا خاف طوما او غيرهم ماذا يقول مثلا قابلت قوم ناس تخشى منهم من شر قال لك ثبت تخشى من شر أي شيء قال لك تخشى من شره فقل اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اذا قلت ذلك في صدق واخلاق ولجوء الى الله كفاك الله شره اللهم نجعلك في نحورهم يعني امامهم تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ونعوذ بك من شرورهم ففي هذا الحال يكفيك الله إياه ويكف, ويكف عنك عن قلها لنا هذا اللهم يجعل اللهم يجعل بينهم ونعوذ بك ونعوذ اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. كلمة ثانية سيarkan إذا قالهم من إنسان بصدق وأخلاص. فإن الله تعالى يجعي فيه مجافي عنه والله مرحبا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فرآل وشجر عقل القصير وشجر عقل القصير وعظم من كميلة لأسهل وأسول ومن الخيئ والعضاء ومن ذلك المدد ومن وارده والعوال ربا صارتكم هذا الهددان في بيان يقوله الإنسان إذا كان مساكرا ونزل منذره بل في حديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قول من نزل منزلا يشمل من نزل منزلا في السفر إذا كان مسافرا ثم نزل ليستريه لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك فإنه إذا نزل يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أخرى وما اعوذ أي اعتصم بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات يستشمل كلماته الكونية وكلماته الشرعيه فأما كلماته الكونية فهي الذي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم فيحميك الله تعالى بسلماتك الكونية إذا هو عين ما يضرك إذا كنت هذا السلام بكلمات بسلمات الأكتماد من سلماتك كذلك كلمات الله الشرعية وهي الوحي فإن كلمات الله الشرعية وهي الوحي فيه فيها وقاية من كل سوء وشر وقايا الشبي قبل نزوله وله بعد نزوله اما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ ايه الفرس في ليله لم يدل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصله وأما بعد نزول الشر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن الفاتحه إذا قرأ بها على المريض أو على اللذير فانه يمتشع بها. حتى أن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ على سيد القوم الذي لجب لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كانما نشط من حقا يعني أنه برع حالا لأن القرآن شفاء يا ايها الناس قد جاءتكم ويظهر من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فاحرص أخي المسلم إذا نزلت منزلا في بر أو بحر أو منزلا اشتارته كبيت ومعه ذلك فقل اعوذ بكلمات الله السماوات من شر ما خلق فإنه لا يغلق شيء حتى ترتحل من منزلك ذلك والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بعد استحباب تاجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبع بضعه من العذاب يمنع أحد أمتاعه وشرابه ولواه فإذا قضى أحد ثم نته من تفره فينود إلى أهله متفق عليه. نهى رحمة الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الثاني يوم فيما يتعلق بالاستفر. باب استفر استحباب سافر المسافر الرجوع إلى أهله. إذا قضى حاجته ولذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك اهله وربما يستعيدون إليه التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك وربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون رائعين عندهم فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى مهمته من سفره فيرجع إلى أهل وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن السفر قطعة من العذاب يعني بذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا يماسك في الزمن السابق حيث الأسطار تكون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة وخوف وبرد في الشتاء وحر في الطيب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه أي السفر قطعه من الأذاب يمنى أعدكم طعاما وشرابه ونوما لأنه مشغول البال ولا يأتي الطعام والشراب في وجبات العادل وكذلك في النوم فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتقديم وأداء وفي هذا الفيل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة ووجهه أنه أن أهله يحتاجون إليه ولهذا لما قدم مالك بن كويله ومعه نحو عشتين رجلا من قوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقاموا عنده نحو عشتين ليلة وراء انهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهلهم فأقيموا فيهم وعلموهم وأذبوهم فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا بقدر الحاجة وإلا فالجارس هذا هو الأفضل والله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب القدوم على اهله نهارا وتراحه في, في الليل لغير حاجه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أن أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا متفق عليه وعن ألس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلى وكان يأتيهم غدوه او عشية متفق عليه باب ابتداء القادم بالمسجد الذي الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه هذا عليكم البابان من آداب السفر الباب الأول أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلة أي لا يأتي اليهم في الليل إلا لحاجة أو إعلام الحاجة مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح مثلا فهذه حاجة يطلم عليهم في الليل ولا حرج. وكذلك أيضا إذا كان قد اعلمهم قال إنه سيقدم عليهم الليلة الفلانيه فلا بأس أن يقدم عليهم ليلا أما إذا كان قد اطال الغيبه فإنه لا أطلقهم ليلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم علل ذلك فقال لكي تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة يعني معناه لأجل المرأة تتجمل وتتزين لزوجها لأن لا أقدم عليها ويشاعته غير ماشطة أو لم تستحد أي لم تحلق عانتها فلهذا قيد المسأل بما إذا قال السفر أما إذا لم يقضي السفر كسفر يوم أو يومين أو ما ذلك ذلك فلا حرج عليها أن يقدم إلى أهل ما والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إذا كان قد أعلمهم بذلك فقال ساعاتي في الطائرة الليلة الفلانيه فلا بأس اما الحديث الثاني فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لامته بقوله وفعله فكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم اول ما يبدا به المسجد يصلي فيه ركعتين ولما جاءه جابر رضي الله عنه لياخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له ادخلت المسجد وصليت قال لا قال ادخل المسجد وصلي ركعتين وهذه السنه قد غفل عنها كثير من الناس اما جهلا بذلك واما تهاونا ولكن ينبغي للانسان ان يحيي هذه السنه واذا وصل الى البلد فليقم اول ما يبدا به ان يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب الى ahli والله معظم ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سفر المرأة وحدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون أن رجل بمرأة إلا وما هذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع عمراتك متفق عليه لا في قلب ما الله تعالى في باب تحريم سفر المرأة وحدها يعني بلا محرم وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين قريبة التصور كل إنسان يخدعها وكل إنسان يزل بها وهي فتنة فتنة الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وقال ما تركت بعده فتنة أضر على الرجال من النساء فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرا هل تمنع منه أو لا فمن العلماء من قال إنها تمنع حتى من السفر القصير ومنهم ما قال لا تمنع إلا من السفر الطويل والصحيح انها تمنع مما يسميه الناس سفرا فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذمها خوفا من حدوث من الفتنة. والشر والبلاء ثم ذكر المال حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسنى والقبيحة ومن معها نساء ومن لا, ومن لا نساء معها ومن هي آمنة ومن هي غير آمنة الحديث آخر وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ولما كانت مسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بالأمر وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون بطاعة الله ورسوله فلا يحل المراه تسافر بلا محرم ولو في الطائرة حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز لأننا مهما قدمنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بين الرجال، بين الرجال، لا، بينهن وبين الرجال تجد المرأة إلى جانب الرجل لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر إلى محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل كل ذلك حرام، والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او مصاهره او رضاعه هذا المحرم من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهره او رضاعه وقد ذكر الله تعالى ذلك في القران الكريم فقال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الأخ. هؤلاء سبع من النسب وأمهاتكم لا تأضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هذا من الرضاعة وكذلك العملة من الرضاعة والخالة من الرضاعة كلها محال يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب أما, أما المصاهرة فأب الزوج وجده من قبل الأب أو الأم محرم للزوجة وابن الزوج وابن بنت الزوج والنزل كذلك أيضا من محارم الزوجة فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به، لأنه محرم ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم الله. وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل يعني يقول بعض الناس إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان انقذها أو شبت حريق في البيت فجاء انسان فانقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها وهذا ليس له اصل هذا صحيح المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء واربع بالمصار أما الزوج معلوم أنه محرم لأنه زوج اللهم